اٰلِهِم مَّا هُنَّم مَهَاتِهِم اِنَّمَهَاتُهُم اِلَّا لَا يَوْلَدُنَهُمْ وَاِنَّهُمْ لَاقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ إن الله لعفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرين رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به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 وتلك حدود الله وللكافرين عذاب نليم إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا بينات وللكافرين عذابهم مهي يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسو والله على كل شيء إن ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة لله ورابعهم ولا خمسة لله وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نووا عن النجوى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 حسبهم جهنم يصلونها فبيس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجوا بالثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن من نجوا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيء الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم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 يَدُومُ الرَّسُولُ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا جَوَاهِرَكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُم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 اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء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 تحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحافظون ها ورسوله اولائك في الذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر مولاهم ولو كانوا ولاو كانوا اباءهم او ابناءهم أو, او عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله